الله رب العالمين الحمدى عباده الشافرين الزاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان نفيدنا محمد عزو الله ورسوله اللهم صل وسلم وبالك عليهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل ودرت الثاني عشر في دروسنا شرف احاديث صحيحة البخاري من خلال شرف الامام ابن حجر العسخداني رضي الله عنه وربي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يوم الاثنين الماضي الحديث الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كفران النساء للعشير وعن كفرانهن للاحسان وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين الا كل الخير ما من خير الا وضينه للبائع وحقهم عليه وامرهم به وما من شر الا وبينه لصحابته ولنا جميعا ثم حذرنا منه ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم واليوم لنشيئ الله عز وجل حديث ايضا نستطيع ان نعلمه ونقول انه مصيبتنا جميعا الكارثه فينا كلنا سوف نصمد في هذا الحديث الذي سوف نحيا معه اليوم ان شاء الله رب العالمين نقرا الحديث اولا ثم نستعين بالله عز وجل في ايضاحه لكم ان شاء الله رب العالمين حدثنا سفيان سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن واصل الاحسن عن المعرور قال المعرور واحد من التبعين يعني لقيت ابا ذر بالربزة. مكان اسمه ايه? الربزة. ابو ذر مين? ابو ذر الغفاري رضي الله عنه. اسم الحقيقي ايه? جندب ابن ابي جنادة. اسمه كده. لكن غلب عليه او غلبت عليه الثلاثه ولقبه لابي ذر. وسوف نتوقف على النكتب الحديث ان شاء الله عند ابي ذر ضد على حضار. لقيت ابا ذر بالربزة على ذله وعلى غلامه كله فسألته عن ذلك فقال يعني فوجئ المعرور رضي الله عنه اللي هو احد السبعين بان ابي بان ابي ضر يلبس لب النس اللي ملفته لمين للغلام بتاعه ادو يعني ده للايه مش الخادم يعني للعبد اللي هو كان يبعه يعني للخادم واحيح وقادمه وقادم للخادر يلبسه نفس الايه الزي ونفس اللبات ونفس الجلبات او نفس الايه اللبس اللي هو لبس رأيته ابا در او لقيته ابا در في الرب وعليه حلة وعلى, وعلي غلامه حلة فسألته عن ذلك فصار لمن اللي يقول ابو نار رضي الله عنه اني رجلا. ايه? سلاحة او سجاجة هو واحد دخل في مراء فسدت ابو ذر الرجل. فعيرته بامنه. قال له عن يا ابن السوداء. وردت في حديث اه. فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر معيرته بامه انت بتجبه وتعيره بامه انك امرهم فيك جاهلية اخوانكم خردكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطهمهم ان لا يأكل وليلبسهم ان لا يلبس ولا تكلفوهم لا يغلبهم فان كلسموهم فاعينوهم فقط يا سيدي يا رسول الله نصر الحديث ده نجل نتكلم شوية نهز فيها القلوب النائمة ونسكت فيها للسنة في المتحركة يعني عندنا حقين قلب نائم ولسان سبحان الله متحرك زي ما عارف المثل العامي اه؟ الزر بارس وانحنف ثالث انتظر خلال واحد قعيد واللسان هو العيادة بالله يعني قايل عن الخير واللسان هو العيادة بالله العمي نسأل الله ان يغزطها الفنافان عن السيوم النقاردة ان شاء الله هنتواقق على اللسان كلنا كل النقاردة على اللسان وذكرت لك في البداية ان الحديث بتاع النقاردة هيرف وشفينا كلنا رجالا ونساء يعني انك الحديث عن النسوء اللي بس كان هاغنانه لقرسنا يا ربنا اردى لكين لكن عبد الله رجالا واللسان يهم الكل لأن المسلمين لو مسكوا ألفناتهم أه. لو مسكوا اللسان طرح الامور الأمور عدنا اتكلم عن مصيلة اللسان ليه بقول مصيلة مش ممكن الكلام ده لو واحد كان في زمن الصحابة رسول الله او في زمن التابعين كان يقول مصيلة اللسان لا. كان الصحابة اللي اللسان ايه نعمة لأنه وسيلة لذكر الله عز وجل. لكن احنا في زماننا نقول ان اللسان مصيبه لأنه وسيلة لإدخال النار والعيال بالله رب العالمين إلا من رحم ربك ربنا الحمد وإياك اللسان ده مغرفه عملي مغرفة اللي فيتكم يسموها ايه مغرفة او فتة سميع بتطلع من الايه الحلة ده اللي وفل. لو انت خاضح بالحلة دي تضيخ كويس المرة ما تطلع عليك ايه تضيخ كويس الحلة دي فيها لبن صافي رايف طعمه حلو لبن عبيض ناصح المرة ما تطلع ايه برضو لبن ناصح سائج الاتفادين لا لو الحلة دي والعياذ والله فيها حاجة خمضة او يعني من البناء او فيها حاجة مش بيئة فيها شوية حفة ورمس مختلفة بالماء او بالطريق اللي الانتباط المغربة تطلع ايه؟ مسكر خبيل يبقى كل اناء اللي فيه يمر يبقى ايها لما تلاقي واحد لسان ذكر اعلم انه محجوب عن الله عز وجل لانه كن ليه للأسف يقولك صحيح والسان السبب الزفال هو ابيض لا لو كان ذو قلب ابيض لما اخرج الا الابيض من الكلام على لسانه في حرف عيد الأرض السنة لا لا لا لا لو أن علبه أظلم كان يقص من الله عز وجل لأنه كل الأرض اللي هو القلب اللي علماء يقولون عيد القلب الايه السمين القلب الايه السمين إذا قص السليم يحصل له غبش يحصل له تشوش يبقى قلب ايه تقيم قلب ايه مريض هذا القلب إذا استد مرض واجتمعت عليه الأمراض صار قلبك ايه نييتك ولا هي بالله رب العالمين ذكر حلماء الله يرضى عليهم قالوا لنا ازاي تهرت نوع قلبك يعني انت يا فارق قلبك سليم ولا فقل ولا ولا يا بالله ميت واحد من اللي يموت اله من الله القلب السليم له علامات اقول ها لك. وانا بقول, بقول علامة علامة, علامة انت تفكر مع نفسك وليا ترى هي في ولا لا. ما كانتش فيك. عايز ربنا انت في هذا المكان الكريم ربما تنزل علينا رحمة الله عز وجل ما لنا امانينا بان تكون قلوبنا قلوب سليم يا رب. اول علامة للقلب السليم اول علامة توحيد الخالص والتوحيد الخالص له له بند ورا بند ورا بند انت تعرف انك من الموحدين القله يبقى راجل التوحيد ده له ايه له علمه وهو من قط من يمكن من ضمن طعمه او من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان من هذه الايه انا ذكر واكد فيها ليه لان اللي بيشوه القلوب رؤيه العقل للنعمه ونسيان المنعم رضيع رزقك بنعمه معينه ولد ها ها تفرح بالولد في ها فيه ها ها ها وتعلمه تطرح عليه تطرح الله تطرح الله تطرح الله تطرح الله تطرح تنسيك نعمة الولد المنعم الذي أنا عليه بك فتنشغل للنعمة عن المنعم طب بنا بدا او جلبية او بدا شوف سيدنا الحبيب انهيه الله ما من عبد يرزقه الله سوفا بلا بسهو لما طلع ركبة شاي فيه يعني لسه ما مغفاش لسه ما كملش لسه يعني لسه بيهدف فيه لسه بيرسل ايه الثوب اللي رفين الزهود تعلم ان هذا الثوب من الله ما وصل الثوبه مكانه يعني ما صفر جدا خلاصه انت ايسه لسه الا وخرج العبد من ذنوبه كيوم والدفقه شوف النعمة يبقى أنت هنا النعمة لما أنت تكتب المنع، النعمة لما تنسف عليه المنع وتبحيث، من راح ينسى النعمة؟ الله يا وجل الزواجن ويا الدنيا شو؟ إذا ما بينه وياك أفرقهم فريق حاد، من المخلوق حرمان، وان المنع من الله إحتيال، إذا ما نحن الخير وهو بيحصل إليه على؟ لأن الله عندما يبتليك زي ما قلنا ده في يمكن من إذا أبعته أبعته إذا أبعته وراء أيده ينتشر الخط يبتليك فاعلم أنما يريد أن يصابيك يعني هو لما الخط على ما مرحله بدا ايه؟ يصافي يا كلام لما ربنا يصافي انسان ها يبقى من اهل الايه؟ الصفاء ومن المختارين الاخيار ربنا يصفي كده سبحان الله ولذلك واحد يقول يا اخي انا هيك ان الاصطفاء دي قبلها مني ان لم يحصل ده انت جاي وركبت ورجعت الوظفه واستحلت وجيت وقعدت مستنى بالطاقة العاصر والطاقة العاصر مقبول ولا فيه قال اهل العلم كفى على مثل على قبوله عملك ان جعلك لطاعته اهلا جعلك اهلا للايه للطاقة بناس والاهل وبنايك وعدوا للايه بالمعصوم بناسا وانا شوفه لا تتذكر الا كل سوء وبناسا وانا لا تتذكر الا الخير وذكر عليك بمن إذا رأيته وذكر رؤيته بالله هذا شو كله بالعب وذلك على الله هذا وجد في علمك منظم يبقى التوحيد الخالص تأول علامة من علامات القلب الكريم أنك تبقى موحد قالوا لاحد العلماء. ويقال ان كان ابن القيم الجوسية ربي الله عنه. الا يا ابا محمد. هو ادمه كده. الحقيقة انك ترى الرسول كل جمعة. في اسبوع يا عبد عليك كده. ما تشوف الرسول. نحن راعب فينا لو شابه مرة في العمر يتكلم بوكالات الانباء والإضعاب العالمية والمقلية والفحوة عنه يبقى هذا. وربنا تقول رؤيتك للرسول وبالا عليك. نحن الشرق انك ودرسوك الرسول ان ربنا رضا عنك. بيه? بان الله عز وجل. كما رأينا. واحد سيد امام ابو حليفة. ابو حليفة رضي الله عنه اه وهو اثنى عشر سنين انه يلبق قبر رسول الله قام من الرؤيا مذعورا هذا خبر ابيض نفي الخط خير ولا ظاهره ان فذهب الى استاذه قال استاذي رايت في الرؤيا اني انبغ قبر رسول الله فربيع فقال له ابشر يا بني فانك سوف تنقب عن سنه الحبيب فتظهرها للناس فتعلمها اياها واحكام كف الرؤيا ان الرسول عار فغصاه الرسول ايه عريان فرحم غصين فرحم ابن سيرين رأيت الرسول في الرؤيا يا عالم فغفيته لك ما غطيته. ليه؟ لأنك فسرت الحق فلم يموت رجل إلا وقد شهد شهادة ظروح إذا مش معنا أن تشوف الرسول فعلا فعلا انقيم ما دون يعني انقيم نعم أتحقفت أنك ترى الرسول في كل جمعة مرة؟ عاديش عليه سبوة اللي مجوكم قال لو لم اره كل جبعة لما عددت نفسي من الموحدين رغوا بيقولوا الأستاذه مين أستاذه؟ ابن تيميه الرجل لا نعم. الساب قالوا ان ماذا ابن القايم بيقول شو رفضوكم اللي قموها بره؟ عادين قلوا لهم؟ هم قال انت ايه يا حسن؟ فتبثت وقال ان الاطفال مرهوقات بالشخاخ خليه يعني على الكلام <تصفيق> <ابنتيه؟ تصفيق> يعني لمستوى المشكلة بس ان يكون ربنا راضى عنه ايه ايه لان الـ الـ الـ ان اهل الطريق الطريق ماشي يعني اللي بتقول عليه الملتزم في المعطيه هناك ستر فيها و عنها ستر في المعطية و ستر عن المعطية فالثاني قوة اللذة في الدنيا الطريق يتمنى الستر فيها لكي لا ينزل من عيون الخلق طيب ولا لا يعني هم انت غرفوا الناس حتى الناس ما ايه ما ينزلش من الغرب انا العارفون يجلون ايه الناس العيليه وقاول لفوق ها? سيتمنون السفر عنها. ليه? لكي لي لا ينزلون من نظر الملك الحق. يعني العادي المجدم العادي مش هتحب يشوف وضعه بالمعطيح حتى ما ينزلش من نظره. لكن الواقف ها? يتمنى ان يعجب جمادينه من المعطيح اساسا? حتى ايه? لكي لا يراه الله على سوء انتبه. هل على عليه إلا على خلف إلا على الله تعالى بقى لعلامات التوحيد ف... أو علامات الخلف السليم أو العلامة التوحيد الخاص ثاني علامة أن يتويا فيه الخير أو النعمة والبليه النعمة والذلية ليه؟ لأنها من الله عز وجل مستوى عنده النعمة والشيء والبليل. فاذا رأى النعمة حامل الله عليه وان رأى الجلية صبر عليها الى ان يكشفها رب العلاق سبحانه. وذاتها مدره. الله يرضى لي روي الحبيب. قعد معين. قعد ببس. عمر. عثمان. علي. والخمسة. جالسون في حضرة الحبيب المنطبق. عطين الكلام ده بس بكلام عشان ايه نشوف مين يروي الحديد اللي الرسول بيقول له انت ديك عيانة من علامات الجاهلية لسه عيانه امه هاي الكلام دلوقتي لسه الكلام بسيجي جاي كده تقول ايه على هذا الأول الاول يا فبالله ده خفيف ابن عبد امام امام الرسول يسال سؤال يا بباك يا حبيب الله ماذا تحب قال احب الجنون بين يديك واحب النظر اليك واحب انفاق مالي عليك كان سيدنا الصديق الله يرضى عليه. لما حتى الرسول يطلع المنبر حتى يعود فيه على اول درجه يعني الرسول يطلع ثالث درجه حاجة على او درجة يوزة البصف على اي احد يبص على وجه ابي باكر في اي يرى مناظرا الى وجه الحبيب. الجلوس جل إليك انفق ما دعليك نظر إليك يا حبيب الله. وانت يا ابن الضطاب ماذا تحبك? قالوا انا احب ثلاثا يا رب. انا برضو ثلاثة. انا برضو احب ثلاثة. احب الحق. وقول الحق. والنهي عن المنكر. الشخصي يجب ولذلك الشعب المصري كله يكرم الحق. او اغلبه. والقائمون على امرنا ايضا يكرمون الحق. ومن كره الحق فكأنما كره الله لان الله هو الحق المبين فمن اثناء الليل الحق. له دعوات الحق سبحان الله وعندها يا عثمان انت اللي بتستحي منك ملائكه السلام ايه قال له انا احب اطعام الطعام, الطعام. وانشاء السلام والصلاه بالليل والناس مياه السلام مش واحد يوم يحس حاجه من الحاجات اللي بنحبها نحن نحس حدث واحد يحس عدرقة بسينا بحث يعني شو بحب حالك عنديه أبو الأبو باكن اللي كان ينقلوا فيه إيدينا عليه ويصير فالي عليه وقبل أبو الحف وقول الحق ونهي على المهم و عزه الإمحاض الصحاف الشيء الشرار ويصلم الليل والناس عليه الفالي الصيف عشان إكراره لقدر المتق وقبل العدو للسجن حلو، حلو، يا ابا ذر اسمع باب السلام الغريب العزيزه قال وانا ايضا احب ثلاثه يا رسول الله احب الجوع واحب الموت واحب النوم، من بالله عليك وفينا بيحب الحجر الديني ده انت اول مع عصفور فخمر المطيبه ان احنا كذبين يقول لك انا عصفور باطل طوقه العصفوره تاكل قد ايه لو هو طوق لو اتسحب بحيث يفهم يبقى لكن ده بيلفح لبك مش عصفوره اه حاجه ده انا عصفور باطل طوالا حالي عصفور باطل وكان مصر يحب ايه يعني يحاول من الروعات ها ويغني السوق ويخلي ياكل اجود اجود ما اعرف مصر دي قدره عظيمه نعم؟ الواحد ربنا هيفك الكرب يا رب العالمين اه سر غريب بس السر ده منطوي مع القدره التي خلق الله الناس عليه. واللي بينظره للناس لازم يبصر النقطه الكنوز فالنصر مبرر يعني نبتدي من جوه على حب الله وحب رسول الله وحب الاسلام وتطبيق تعاليم كتاب الله ده ما تقول ليه حتى الفاجر منهم لما يلاقي الدين بينتهى كل واحد يعني ليه مسلم شجم واحد مسلم يا خبرابية مفيش عبية هنالك مب... اللي بيصدد ولا بيصدده ولكن اللي بيه هو بقرار هذا الشعب وبعد ذلك هو الشعب أصلا في شهادة وفي رحمة لما دخل عمر بحصل الصحابة نمر في هذه المواهب لأن عمر لما دخل الى مصر العتيقه مصر القديمه ها وبعدين دخل الفطاط بتاعه للخير يعني اللي قاعد فيها تعششت حمامه فوق الفطاط فراحوا قالوا الناس مراجع المدينه بس وحطوا الايه الحمامه بره هل كما هو، او يسيبوا خما كل يوم دي ما عشان ما تسحبوش الايه الحمامه فجاء المصريون فذنوا مباني حول هذا هذه الخيمة فضمية هذه المدينة بمدينة سطح. سبحان الله. إيه؟ رحمة عمر يا حمامة. ألقوا لنا جماعة ما تيجي وهاي. ما تيجي وهاي. ها؟ توفرنا أربع جماعات في الرفق بال بالحوار. نشوف نعمل إحنا جمعيات في الرفق بالجنساء إذا طيبها شاء الله. بإذن الله. وبالذات الشباب المدربي. نرخص بيه نبأ رحماء بيه وما اللي ويجي وماتطلعش اسوء ما عنده لا لما ربت عليه ومن ايه طلع احلى ما عنده لان عنده خير كبير كبير كبير ما في يعني في الشباب من ثوره الا غره على دين الله وعلى حرمات الله ربت استثمر هذه الخيرات كلها فيبقى احب السوق بتناقله احب مصر عايز احب مصر هتكتب والمصري برضه لطيف قوي يقول له فلان الزي ما رم جات فيه? عزبا عافية شوي. كنا نقوله ايه? مريض? نحن نشوف يوم السوم حلو الجاجة. ها؟ شوي. وده تعزين اسلامي رحيم كبير. لانك تغير الاسماع والمسميات سبحان الله. جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلوش? هذا صعف يا رسول الله. قال لا تقولوا ترى. قلوا اقدك. يا يا حبيب الله. حنيه هزان. اه ما دمش لها. قل اه. هذا مجنون. ده مرنون. فقال الحبيب لا تقولوا مجنون. كنوا مصاب. فان المجنون مستجب عن رحمة الله على المجنون يأخذ اي تشريح جاهي للمغنون الحي، لكن لم يصاب مبتلة فابتولي في اطهر مهنة تنعى الله بيه عليها رابة العالم ولم يدخلها على نفسه فهذا الانسان الله عز وجل يعوضه يوم القيامة ان يبيح له وجهه ليراه بكرة ها ها، وحب الجود، وحب المرض وحب الموت يا خبر يا ابا مرد ما حدتك يا ابو قلتلت لك فشيدي طب بالله عليك روح ان العربة كده قولي الولية ايه ما قولك ايه انا بقى الراجل المال كل جمعة بيمندر يمندل علينا خلوا بالكو خلوا بالكو ان حياء الرابط حرفيه ترسلوا يعني, يعني ايه انا قولك ايه خلوا بالك في العيان وربيهم على دخوة الله فين الحدي حفاظه من القرآن واخدهم يزور اعمامهم مش عارف ايه واخلي بالك منهم وعليهموش تعليم كويس وانا ازب فيكم وعمل فيكم انت مش قولك ايه عند الشيخ مش ها؟ اياه اللي هو بالك اه اللي من كل ما ما فيش الموت الموت, الموت, الموت. ها فيه. هتروح فيه. ها؟ من هتروح من الماء كمثل الارض لها عند الثعلب بديم فلما قالت له يا سعل بديمي فهو ما هو شيء يدخل فجرى دخل جحر جحر الثعل فين؟ في الارض يا ثعلب بديمي خلج من جحره يجري فالصراحة تحت الثجرة الثجرة بكيه؟ قالوا من رأيه يا سعل بديمي فظل وجري الى ان ادرك كل دنيا صحر له او كدبت هذا مبحان الله السيد ابو ذر الرسول قال له يا ذر هذه اشياء لا يحبها الناس من يحب الموت ومن يحب المرض ومن يحب الجوع قال شبا نظرت على الصحابة الجليل جليل رضي الله تعالى كان ان جعت رق قلبي واذا ملت خف ذنبي واذا مست لحيث ربي اذا ترجمت كده اذا قلت لنيم ولا ثقيل يرى في الجوع اخفقا اللي خلته. قبل لك كان كبه وكعلى شهر لك الشيخ نيكي نفسه راببان علينا دفتر ده فرمحة. لا ده اصر بحثة كبيرة او في العين رمضان في رمضان, اللي في رمضان اللي على خلاجة الترويح الي كانت حلوة ايه ده جزء, لا. لا جزء. أنا بحسش. ولو ما لك بقى يا بيقول لك الشيخ مش يا هااا, الواقع تلقو لاخلي الاشهاف ليه فعال سبحان الله ما ابن آدم وعاء شهروا من ما فيش شهروا من كده سبحان الله إذا حروق اريف يحط واذا وإذا ورهب على غرض الع المؤمن المؤمن سبحان الله إذا مرض وصل القف من الله بالمؤمنين انت تتالف وتتالم من شدة الالم سخط الصباح عند الذنب القدعه تريد لك ازازات فتقول اه اه يوقع الله عز وجل في سمع الملائكه ان هذه هي ذكرك الله, الله الله الله فتكتب على انك ذاكر لله عز وجل عمدي من الحسنات ما كنتم تجرونه علي ايام طابعه. الله. واذا اقول. ها. اللحيط يغطي. ليه. هل من احط لقاء الله. ها. هل الله لقاءه. ومن كره لقاء الله. كان الله لقاءه. قل يعني ايه حاجة لقاء الله. يعني هتتعجنه. ده الولد بالفرصة ده مستعد للامتحان. ده اكره تمام. <تصفيق> قلت لك يجي من يجي اعملو. <تصفيق> اربع ورائيات قمت ورائيات عشر في ايام يومين. <تصفيق> انا مستعد للامتحان وخلاص. الثاني باع إذا جا دقّل جاء الجرس جاء المرضى اقولنا لك يا بني الثاني لو الثاني حقا ليه يعني احنا نفسك إس يستبّحك إيه كده مرعيلة شكلها ليه لانو مدخلشكوا نايم على ودام وفور الثاني سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> طيب ايه تمام من علامات القلب السليم بعد ان تستوي عنده النعمة والبلية لعلمه انها من الله عز وجل من علامات القلب السليم هل يخرج بعض الصلاة وبعض درس العلم في حالته ايمانية افضل مما كان قبل درس العلم وقبل الصلاة ان من درس العلم والصلاة عن الفحشاء وعن المنكر وعن البحشاء اذا ما مش فايدة لمن درس العلم ولا من الصلاة كيف هم العلامات القلب السليم الحال لما يقرأ في القرآن يشعر ان القرآن عليه قد نزل لوحده كان فرنسا يسلم عن الظالمين والانا ظالم يسلم عن الفاسقين والانا فاسق يسلم عن المنافقين يقول اه ليه لان هو الله يرضى عليه عارف ان السر بتاع المنافقين العامين صح عزيزه اللي وكاله السنه وقوه الله الله عليه هو الوحيد اللي معاه اثناء الصراطات منافق اللي في المدينة. الرسول قال لنا لك يا حزيز جول السبعة التار اللي يموت تقول للخليطة من بعد ما تصلش عليه بس بعد علي ما يموت مش تصبحوا عمر تولى وخفض خطبة الولايه او خطبة صفر الضعيف عندي قوي حتى اخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق به اعينوني اه رأيتموني على حق فا ايه ساعدوني رأيتموني على باطل تقوموني اضععوني ما افعل الكلام اللي قاله ابو بقر خلفوا الحفة فالتحى بابي حزيثة جالدا ابي حزيثة قال نعم اطمع الثلاث اشتناني لك رسول الله خذها الله لا تعريق فشيح انا معديك تعريق اول العمر بن الخطاب بيستحلك حبيب واخوه ابو حبيبه الجيران على ايه في ضمن ال وليه جيني زي الجيران خالص عمر بقول العمر بن الخطاب على روح ابن ال17 ومينار وكيف هو في خوف على نفسه تمام اليوم كنت اهو عارف ان انا من مش متقربوا يا حضر ربيعي يا حضر ربيع اقول ايه اللي انا بحليش منها اه لا علي الله هتتعلق عليها انا بحطة عليها وما عليها انا الله كان بعدي كان عمر كان بعضي نبي لكان عمر اللي بيقول شوف بالرؤية ان قصر جارية فوق على صافئ مهر زي لمن الخطر ولمن الجارية ولمن نقوم لرجل من قريش قلت انا من قريش قلت هذا لرجل من اصحاب محمد قلت انا محذر صلى الله عليه وسلم قلت انا لهم وقت الخطاب يبقى عمر فيه اصحاب الله قال ايه هل فتذكرت غيرت عمر على محال لله فوليت هاربا على المحاق قلت احسن اغار يا رسول الله رفضي اللي ذكرها يا رفضي احبوك كان المكان ولذلك ولذلك قال رأيته اني ألبع بكره في على قليل من دلاغات الحبيب المصطفى يعني رفضي شف من ابو بكر او والله له قد جربا او جربا ايه? فجاء عمر فنازال ينجح حتى استحالة غرمان يعني الارض غرئة مية وبرع في الجين ومبعثها يعني الناق طلع العشق وجات القوافل وشكير حصل يعني حربا قيل جرينا نعوّلها يا رسول الله ايه مقال فالتحالة غرمان فلم ارعب قريا يجري جريه لم ارعب يجري يسري تفسرها واولها الاين الذي اتاه الله لعمر رضي الله عنه ربنا سبحان الله ايه كمان يقول له سبحان الله العظيم لولا انت لهلكنا يا تلقاء عمر رضي الله عنه وبعد كده عمر وبعد يقول يقول ايه يقول ده انا بقى يعني صار انا من 17 فتاك يقول يا خبر او اخيرا كما قال في الكتاب ها ادي الناس الله فلا يضع الانسان في ذهني وفي ذلك اذا اراد ان يثبت او يتفكر او يتعلم او يتيقن ان يقلبه من ذوي القلوب السليمه الا ان يدرك هذه العلامات إيه كمان من علامات القلب السليم ده حلو لا اتفق ليه كله عن القلب لان اللسان هو اخر مخرج هو اللي بيعرفنا مين اللي قدامك دخل قوم عند رباعنا العدويه لا حد يزمه في الدنيا الدنيا دي وحشه دي ملهاش امان دي مش عارف ايه <تصفيق> هي بقى انا خف من خوف شيئا اكثر من ذكره حتى لو بالوحش انت نصابين مش انت يعني هي النوم يا غدار يا خلي ونحن بنقى حتى شيئاً أكثر ايه؟ حتى ولو, ولو صوت صوت حتى حتى يا يا ايه؟ ولو بالجسد يعني ازاي؟ انت مخصوط لهدنك ثوثي ثوثي وطلع بسنجك يعني تقول يعني خد العفروض يا حماد يا خد العجابي طب مكسيه؟ كان عسينه من الوجه اللي هو المش هذا مكسي خد وحش كان عسينها او اي كلام وخلاص وكل كل ما, إيه؟ ما أتكلم عن ايه? ما أتكلم عن ايه? عن إيه؟ ده على ايه? على النبوة اتقاله او لا انا انظر بس? انا احبت الله يرضى عليه. لما قول السلاميات بتوعهم مين? ابو يوزك? ومحمد بن الحفن الشجاة? كانوا روم اللي كون طواب ابو على مرة. يا استاذنا قالوا انت بالنساك وما شخص لانا ينتهي هو الناس وابو يصب على يمينه على يقول لنا في لنا يعني قد يعني هنا وانا من هنا وانت هنا من في الله انا لكنتما لا نعم لا لو انا مش وصليت وقلت لك انت ماذا ورحب ورحب وكانت مرادها وحنيفة لما تفتك فيه تسوى ويجاودها يقول له تسوى انا مش مش قد تقسنع جميل يقول له محمد بن الحفل سميل سميله وروح تعال تريد فيه يسيب ويجي وانا مش لي ايه بتاعك روح على يا زوجة علي. اه الثاني جيه روح في سؤال دروسه بقى. انا سبحان الله ويبارك الرنب الأعراضي انا في ايزانه لدينا كما لما اتنكت الامراض تحجص الله يعمل ايه ليه صلحة السلم الا ان فعت درجة فانت فاضح وان هضبت درجة فانت فاضح وان وقت مسالك فانت فاضح ايه, إيه؟, إيه؟, إيه؟ راح لو الامام مالك لاحتاج الناس ولا فكرك لان اتحرقت من المطاط السرق سبحان الله امه فالانسان وهو يريد ان يتنبنا. يعني ايه القلب السليم اولا القلب السليم قلب ليس فيه الا الله ويصحح هذا القلب السليم ما, بم... ما يجترحش إلا بذكر الله فقط ما يريد حلو يعني انت خايف من بكر عندك قضيه محكمه عندك مشكله عندك حاجه عويقه عندك اشكال كبير مش انه ليش حل. اول سبحان الله ما تذكر ان كل شيء لا وجري الا بقضاء الله عز وجل خلاص قلت ايه يقمئن يقمئن ومدام سبحان الله الوئي ذات عليه الايات هو ايه سباكه ايه ايه عنده موطنه ايه موطنه ارخام موطنه ايه اتقاه الى الا الله سبحان الله طب اختاره ده اقصر ندك النغة ثم يقال ايه لتخليه تخليله قال النهاردة التراب عن حنا نهر نهر نهر نهر طرف طرف نهر طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف نفر طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف انت طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف طرف أول ما تلاقي مواجهة بتعربه ده تعرف اللي بحديث صف تتعرف مفاجه الغرابي إلى الخبيب الليلة إياه على ثلاث طلبات وودا في سبع ست طلبات ما تلاقي ما تلاقي رفت الكلب على حاجة وتكفلني قبل أن أدلع يا يا حاجة يا مواجه يا مواجه القلب مرحو للتقلب فتقي يا حبيبه الايه اليوم قمع القلوب صدق قلوبنا على دينك يا رب القلوب والافكار صدق قلوبنا على طاعك لان تتفق قلب ده ايه الله هو لولا غيظ داعش في الصحاره في مراقبه كذا ولولا ان ربنا الله على قلوبنا ثم سبحان الله منه جزاك تخريج الكرب عن المكروبين وبالامكان يرى معده الله عز وجل حتى وان نظرنا الى البنيه فانما تتاخ اليك وهي معنه في حقيقتها هل هناك من علامات اخرى للقلب الكريم انه اذا ذكرت امامه ايات الرحمه زاد سوءا اليها هيا قلبه داني وهم الله عليه يقول لأبو على موسى الأسعار ايه أبو موسى نعم تجدس لنبكرنا بالله توقف كلا لنبكرنا دي مال ها دعال نوم انساء على موسى تكلمنا بالله وتجد الحبيب مخل وهو بقى أبو موسى الأسعار يقرأ الطعام وكان صوت أبو موسى جميلا بعد مخلص قال له الحبيب يا أبو موسى لقد اوتيت مزمارا من مجاهور ارمجاوز ابو إلا اكتشف ان رسول كان سبعا قالو اتشبعني او اتنعتني أقرأ يا رب الله قال منذ امتدأ من ساعة قدأت من ولا اعد صبعك قال لا اعلم انك تستعني لحطرته لك تحضيرا انا قلت يعني فلدي تستعف صلقه وانا اقرأ مصرح مصرح. اه سبحانه الله يعني اوتيك باسمهان لنجامير ايه ارجو سبحانه الله ولذال قال حتى سيدنا الحبيب المطلقى صلى الله عليه وسلم يقول ايه مرض لا يحذن فانه انزى منك فوق ايه هالواحد يأذن ينقر الناس فسيدنا هل جاي حيث يخذ الاساس الناس لنا, لنا عند عن المؤذن المؤذنون اصول الناس عن اخر يوم القيام يا الله على راس المؤذن حتى أمرها المؤذن من اذان ما سمع المؤذن انكن ولا جن ولا طير ولا شيطان في ضعره إلا والتغفرة المؤذن المؤذنون على كثير من نزل حزب في ظل العرض حتى يفرع الناس من الحجاب والقيام سيدنا الكلام ده الله الله, الله الله الله ده أنا. طب. طب ها سبحان الله قد قد قد أدعي وقال للحديث هيه يا رسول الله إنه يمسق الشين سينة كيف بلال أسول من الحرب والحرب لما حرف الشين فهل تاديهم هنا أن لا إجائي أن محمد رسول الله إنه الشين قال لكن لسينه تكتب عند الله فينا يا رايح باء اكتب زي ما ها مش هيطلع عليك الحفف يرفع على بنا خلاص يا سلام في اخي ها دول رضي الله عنه يا سبحان الله لما اعتقه أبو بكر ابو بكر أعطى وكان شفت شفت كان عمر الله يرضى عليه وانا في الصحابه وابو بكر سيدنا وأعتقى سيدنا يا أبو مرح سيدنا ها لابنا سكرت وأعتقى سيدنا وللأ سيدنا من اليوم العيد أظهر اللي المرطة عندنا ذلك حروف قال ليه لقي الزئب يتنقى في يدي تعال راح نبس راح انتقى بالحديث طرف الثلاث الضرس فعجل سيدي قول يا رسول الله نعم لم تجد ما أهحي ليه فضحيت بذيك كان يوقفنا <تصفيق> فتمثى الحليب حيوه قد هم أرزل يضحي بالمؤرزل لك لم أرزل فكان المصدر والشادة صلى الله عليه وسلم إذن مران يضحي بالمؤرزل لكن هكذا كان يعامل صحابته صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذن القلب السليم قلب اذا سمع ايات الجنة جاءت روحه إلى الجنة ونعينها اذا تمع حيات النار ذاب خوفا وخشيه وعابة من النار وما فيها فاللهما تخزحنا عن النار وادخلنا الجنه بدون سبقة عذاب يا رب العالمين شعال للقلب الثقيم القلب الثقيم اول العلم من علاماته يدخل إلى ايه اللي خلى السليم سقيم؟ ايه اللي خلى السليم يمرض? اول شيء القلب يا عامل زي الحس. الحصن اكبر ليه مثلا? او حس? القلعه. القلعه دي ليها ابواب وعليها حراس. تمام فاكر كده؟ قلعه بقى عن مدينه او حس وله ابواب. كل ده واقف عليه ايه؟ حرب ففي باب الموافقة على الصلاه في باب النوافذ. في باب جزء من القرآن كل يوم في باب اثنين وخميس في باب الأمر بعض المعي الموقف في باب مجالس العلم في باب ثلاث الراحه في باب حب الخير للناس في باب الامتك عن الشر في باب كل الأبواب حلائية حرية حرام الشفاء اللي كل شيء راحك الصدق إلا لو راح يكون الاوض ايه مغلقه لو خارج من الحرس بتوع افواه نام او غفل كان بتعود على نايمها وبطلها كان بيحضر من غير وبطر فيها كان بيطلع طرق كم وكان كان ركعتين بالليل وكان بيقرا قرانه وبطر قال سبحان الله يهز الباب لو ايه بيتلحخ اه ثلاثه بيجوا بعد ما كان حرق. بعد عشرين ثلاثين متر ده بدا ايه يحتاج بدا اه وين هنا بقى يبتدي ينزل ايه سنة سنة ايه ايه بس يخرج الفندخ ايه قاعد جوه بقى اخراج العدو من المعسكر صح دايما كان دخوله صح بقى, بقى خروجه ايه صح بقى فالقلب بعد ما كان سمين والعفون دي جعبوا الابواب مغلقة وقوية ومأفولة امام الشيطان بدأ بقى الشيطان يخش. ازاي؟ الانتفر فاسر يعني شوف الحبيب بي تخصينا ازاي صلى الله عليه وسلم النبرج سام من سهاب ابليس من تركها خشية من الله رزق الله ايمانا يجد حلاوته في قلبه جرم كده جرب تغض البصر، جرب تغض البصر، البقر, البقر. ليه لأن ربنا أعبر المؤمنين كل المؤمنين يغض من الأطفال يغض يغض كده ما يغض هناظر في, في لك ماشي لك يعني ايه يعني انت ماشي ما يعني في إيه. انت ايه واحد من الصحابه بسبب نزول ايه ماشي لا واحد حلو ماشي بالفكر بص عليها بص عليها بص عليها بص عليها رأسنا بالسحيطة تبا كريم انت تعمل كيف المام ربنا يدوم علينا جميعا هو حيث راح يماغه ايه وش مفتوح ايه والله من الامن حتى حتى قاتي رسول الله شوف شوف في السبقة بعد الصحابة مالح متعوّف للا واحد من انا كنت راح بالمسجد اه راح المسجد ايه انا الطعام انا كذات ايه الا الله لانتا كنت.. المان.. المان.. من فضل فضلها النصف ومن ومنشكر الله علينا ان الزنوب لها ريحه ريحة بالله لله علينا شاولة يا مصر دي والذنوب لها ريحة بعد اتعامنا قاعد كده جنبك يا اخوة مرابية ايه سياد اتركي شوية كم سياد ما انت مرضوا ريحة من فضل الله لحظة مبقى الحمد لله ان لم يجعل للذنوب رائحة وإلا لما جاءت مسلم مزيم بجوانه مسلم صح الله يجدون أن تفهم؟ أما تريد أن يستم أنه قد لأل ستار أصدر مرة واثنين واثنين واثنين عاشل عادة ليه؟ أبي يسوب يسوب ويرجع ولا يمشي ينشي بالمعفلية أقول أول مرة أول مرة بالمعفلية يندي ربنا عادة إلى أين جذب أوجدت رباً غيري أم وجدت رقيناً سواء رحمنا بدون ارجع ارجع إلى الطريق تعيد السك سبحان الله ومن جاءني منهم شائبا الثلاث اي من بعيد مرحبا بالشائبين. يا هل الله بكلمة عملي مرد ولا رأى هل ينادي مناد بين السماء والارض؟ لقد اصطرح العبد مع دولاه وعاد العبد الى سيده. هرام حفل القوى ثم من إنتان موضوع لا إله إلا الله إذا منت أن رواحه رواحلك الله عز وجل فالإنه تبخل الله تبخل الله رحض الرسول صلى الله قال له رسول الله صرت براكم بجواري وفضلت راثرا إليها حتى دخلت في جدار حاكم فشو جرى؟ قال له يجب الآية كل المؤمنين يغضوا من أبطارهم <تصفيق> ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ونفس القضيه المؤمنات برضو يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن في اخر ليه لان سبحان الله من الوجه الست يكون عندها حياة ست الشهر وكان التلفزيون يشتر للممثل يقول لك شهر ناعم مناخره كبير ويز الله ده تصدق وانت القوي بص انت عن مذيعة ام صالح خلاص مش النظره الاولى لك بس كثير من الناس النظره الاولى عندها نقطه ساعه لا النظره الاولى دي الاولى الاولى انت قوم بص يقول له اه انا شفت جماعه في الساعه 7:00 في مصر الجديده ايش انهم جماعه يا بتاع جماعه انت يا خارج عن الجماعه ها ايش بالعرض يرغلوه عن طرق الوهد ما بدت في حتى يواري جارتي كان إن الحليل المواقفة تختلف إنه جس كان يبطل الرأسة في الارض ويحمله وصله صلى الله عليه وسلم كالذكر في خدرها خدره الكلام دا قلت إن الحليل المواقفة الذكر في خدرها كان جمال الابول الوليه ايه حسن في عريس للبنت الطريقه اللي بينهم بينك وبنت يعني تخافين كده البنت مجرد عرفت ان ابوها عرف ان في حد يجي للبيت عشان يخطبها تخذ وشها من ابوها وامها واخوه وثلاثه مش صح تاكل على نفس الطبليه ولا نفس الفرارضه ولا نفس الطبله ان مكتوفه اللي فيه انها جربت وفي واحد يخطبها ابوها عرف ده زمان من الواحد بنتك بقى يا ربين لك فيها ويحميها لغاية ما تضطرها وتلبيتها في رأبة واحد وتشيل المسؤولية هو يشيل هو المسؤولية تشيلها بطا شيل لكان ايه المن رفى ثلاثة بنيات واحدة نشر بياتهم ادخلناه الجنة وقفها بقال له اثنين يا ربين قال له اثنين قال له واحدة واحدة لان الواحدة انت عاشرة عارف اللي عنده بيه اعنيت باقصة برد مش عليك موصف موصف موصف موصف. لأ البنت راح. البنت جاي. البنت الكلمة في الفيديو بوليبن. كارك. يعني عايش في تربيح. ايه? عايزه دقه وعايزه كمان رحمة. وعايزه رقة منت. وعايزة عاطفة وحنان وشفقة. عشان ما تقولها الكلام الحلان عن حد تاني. خلي برا. برنامج بالإذاعة. ده اتماع. انتفق الموزيعة في ولاد في تانية كانوز. بتقول لي ايه رايك في اعلانات الجواز اللي في الجرايد انتوا موافقين عليها قدموا نفسكم انا فرع الثانويه وانا فرع الثانويه انا ثالثه اولى ايه الصعب الكلام ده الكلام اللي يخوف انا مش موافق على حكايات الجواز اللي اعلانات الجرايد طب ليه يا ابو تانيا ثانوي ها الا ان نوها ما رخصها ولا عرفت الأخلاه اولاد يمشي معاها ويتحرك على احلاها يا خبر ابيض انت ابو تانيا ثانوي ولو جان هنا هايقول ايه ها انت الكارثه الشريره لا اشوف وقره في قلب فلسطين الصغير قال له لازم ايه والاسلام ابوش حب من ساعه ما انكترت كلمه الحب من ساعه ما الكراهيه زلت في البيوت يعني شرك الله يرحمك غير جاع الحج عفاف الله يرحمك عشان بيحب كتبك راكيك محبات صح, صح. صح كده اباوي وموتيا كمان بس اكيد في حاجه كده اتفاضل انت بتدفع ما ينفعش نتعلم الكلام ايه والكرامه يا طاقه تترقص في البيوت ان عمر ما حجمت كلام الراجل اللي قال له ايه انا عايز اتصل مرات قال له ليه قال له لا احبها قال له يا وقع امرت امه تقول الا على الحب اين السلام واين الرعايه واين التذمر ودخل رجل على يده بطيق بيعطس جماعه هلو نعم هلو انه وحبه لقد اضرح مالسوح مفتوح هل الذي يبقينك الحب انا بقال انه هل جرى لي ما جرى الا من وراء الحب هلو اقول لازاله جاري اخفتاني يجولي في الجب في مرات العزيز في الغيائي في الجب همان هيدا يكفت بالحب يا تي ها اخذ لبقى أفضل أخلاق وأحسن العشرة، أحسن عيلة بين الزوج والزوجة، أحسن معاملة بينك وبين ها؟ دول الكلام، ها؟ لكن الشتات أو البنات المرضع أو الأرساء أو في الأصل هدول حضور، حضور الأولاد حرف إيه والكلام، هذي الكلام ده ماذا أنا أحب؟ عايز يزور على سبحانه وشوف من بره اللي يشيل عنه، مش هو ال ااهم المولد مخلينه بقى ايه بالقلب القلب الثقيل ما تصحلوش سبحان الله انا بخاف عليك انك بالقلب في القلب له ده لو ده مش داخلين نسى كمان ما دخلناش على القلب الماء احنا قلنا ده, ده من القلب من يبقى كمان القلب ما يبقى اللي الحجوم بتاعته قوية تيجي الشيطان يخش هذا النهره سهله من سهل الدنيا ادي وسيله دخول الشيطان المرحله حمائر الشيطان لا هي دي وسيلة ايه؟ الله وبعد ايه؟ قال ان له على الناس يجسروا عندك الشدمات الاولى اول ما يدرغوا خبر المصري يضرب على وجهه يضرب على جناهه يشوف اجلبيته يقول كلام غلط يقول والله زي الضبط الناس اللي ايه؟ اللي تأفض تتحاجي مسلا انا بتاع قول الله ده حاجة ما اعلم لغير رسولة انا عايز اقولها انا عايز اخامل خبرات يا رب لذان صبع. وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقلق الاخوه ابدا او دائما يعلم الحساد اخير اذان العشاء قلنا ان أي مسجد في محافظه القاهره الكبرى الازهر الحسين اي في القاهره الكبرى يؤذن ينم على القاهره كلها لكن لا يجلس قاعد الان ويجلس معاه الاذان الأذى خلاص دي أخو عبيد وماشين وما مشكلة من تأخذها ده ولو ما عبد الناس برضه مش مشكلة دي في البيت في, في, في, في الصحافة وفي أنا في إخواننا في نادي النعيم وفي الدوقي وبعالي بن كل دي مشاكل بتوصل يعني منز ألا ال يعني عبد الله ما جلس مثل ما راح وعلوش أبي بفضل هذا ما موضوع يقول لك ولا إيه. فأحنا بنك... ما عشين كده اللي على بتاع التارك اللي بمتعها الحق اتأل الله انا كان كميما هو أفضل ثقيم دليل انه لم يقوي أبوابه مقاوات الأبواب بتاعه محكمناه لو منعت عنه ماتت رغائه وشرابه وعرفوه لطيارات هواية ولمفاعلة تستة يحضروا ايه لو جسم ده يحرر جسم يحرر. الجسم ده احضروا ليس ما ولا تترابوه وزبحانه تطهروا وما تطيموشها إلا أخل وقت ممكن يحضر الجسم يمره الجسم يمره يحضر وإذا الجسم تقومه لانك منعت عنه مادة غذائه وراحت القلب له مادة غذائه ولرا مادة الغذاء بتاع القلب مجالة العلم وذكر الله وذكر الله وحده منفراد منفعت من غير مجالة العلم لان مجالة العلم عمارة عن البطاريات اللي تشحن انت كل يوم تشحن كل يوم تشحن قلبك وتروح ترويه في حمل نفس او الاربع او اي مكان اخر عند الاخوة العلماء بتشحن القلب كل شيء البطاريات تشحن بدي تشحن تبقى على ايه على هذا السحر القوي وعلى هذا اليقين الذي يخفى في القلب ونور الإيمان الذي يدخل ايه في القلوب. ولذلك كانت صحابه رضي الله عنه كما قلنا اقول له الله اجرك الله اجرك على الله, الله. الله. انه لله انه ليه رجوع تبقى في لما من ولو ما تشهد تكثيره الاولى حقه في الوحى التاني او التانتة يعانسونه يوما يا عبار شوف نظركم بالله من لا يعجز ابدا ان كله فعد منه او مش عارف دوني مش عارف واحد او منعظم بمتلش عن الكلام لا العشاء عندهم القرغ والبعد من الله بس ليه درجة ايه؟ درجة العلاقة بتاعيتهم مع الله سبحانه وتعالى سبحان الله وراء بذلك قد قلت كانوا مبين كان كل واحد منهم لا اليه الله ربنا فاشح عليه كان فيهم الغنين وفيهم الفقين وهم النارس الحال وسبحان الله يعني الإسلام يعني ان رعينا عثمان ابن عثمان شهز جيس العزرة جيس اكمله يعني بالنقلات العصر. لو نحب نجهز جيش النهارفة للإعجاب لمعركة معينة عايز اكمل مليار كم مليون بحر لا يعني عايز انا ايه اطبع حفله مليار ورق عشان نجهز ايه نعبئه في اسلحه لا سبحان الله للايه للمعركه يعني شوف سبحان يا العظيم سيدنا عثمان طبق هذا المبلغ وجهز الجيش كله ده اذا يعني مش سهله مش سهله وسيدنا عثمان كان قاعد على طول نايم ايات في الجامعه لا فصي يقلخا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن تجارته وتسفي وهذا مسعر جدا من الشباب اللي بيروح يشتغل في مصالح سواء حكوميه او غير حكوميه ويجي بقى ساعه الضوء من الساعه السادسه ونصف يشيب المكتب او النخله اللي قدامه او الكمبيوتر او المخرفه او اي حاجة. يا حد راح فينه او تدفولات طلبوا الروح حتشوفوا الحمايه تدريسوا ساعه الضوء يا اخرى من اتوفى ماشي يروح الضوء ادانا في مره على البطاقه لا دهي طالما وصلنا خدمه ماي كانوا طقوا ياكلوا فوق بعدين يختم الفرائق على ماك لو فضيت الكروشه وما يخدمش فلو رحتين السنة في له خمس طب تعالى بقى انت فضيت في الشغل الظهر والعصر خدوا منك وقت ايه نص من الواجب ان انت عامل عقد مع فحف الشرطة او مع الحكومة رضاوة السلام الصمد عامل عقد انك تعمل عندهم عدد ساعات معين انت تراج من الساعات في مطر ساعات وان كانت في الصلاة فانا كده اقول لكم اتصليه لا روح انا في الشوق روح على الاذان رجل هيئذن صل انت السلولة يقيم الصلاة يصرفه ويذكر على الله لان العمل خط بكي تنتي عدد في الانتاز. في جميع المقار. إيش؟ واحد يجوع الماء للمواهب؟ ايه إيه؟ مش توصلني حتى الصنوبر في التاسعة؟ ما حدش ألف وطبيق. ولكن لا تخص مصالح الناس. وما كل بالخفق اللي صلّى الله العصر اتق الله عز وجل علينا. دي نقطة مهمه جدا. هنقول لأن الزمن شعر وما أمل ما هذه الشغل الأرض. ولا خمسين وستين سنة يشتغل زاد. ها؟ كيف يعمل؟ إن عمار بن ياسر الله يرضى عليه حارب عليه. وهو انه الثانية 93 من عمره في وتسعين سنه بيحاسب يقاص سبحان الله فاحنا من الناس اللي بخاف عايزين بنسيير عجله في وإلا والا هنضل عايد كل حياتنا لكل من حد وادب عايزين نشتغل وبعدين سبحان الله ربنا يحط فيه البركه وهنا قرر ان يبقى شطره على نفسها اللي يحركونها شيخنا ساد لا لا، المكان أكبر من كده يعني النهاردة لو لو أدرياء البتروس بدل ما أحد الأمراء تبرع عن حديقة الحياة بتاعة لندن بتلاك مليون نون جميع جرليمي صور على الأرود في لندن وما تقلت عن المسلمين اللي في المدنة والأرسك اللي بيهدفع ويقتلوا على أي نصفروا تقتلها ما تقلش عليهم يعني نسأل الله سلام بلازم المسلمين فحبه على كده والسلام يبدأ من اينا احنا بلقيت بقى نهاية على جاو جاو جاو جاو احنا برضو ونعمل ده احنا برضو يبدأ بيدينا العمل لانه كل واحد في مكانه له قيمته الكبرى يعني انت الانسان اللي هو بيشتغل بيشتغل فينا المجال ما تحت خروف ده اعظم منا ده خالي انت تستغل المجال عمل هو براض يستغل في الصحيبة الكبرى اذا ترين امكانا عن العمل يستغلوا جنبيوتنا إذا كل واحد من في المجتمع في يقول لا انا مالي انا لا بتحدث من انا مالي فأنا لا أطلع الكون كوني المحيط بي الطفيع المفسح لكن الحاجة وانا مالي انا ليس في, في امفتاح المسلمين المسلم ليس سلبيا المسلم ايجابي كل ايجابية لا تنعمل يفصح الرسول فحاضيا هذه جدو قجنة من اين هذه الخشونة من العمل يا رسول الله قال آله يدني وحكم الله ورسوله إن من الظنوب الظنوبا لا يكثرها الى السعي على الرزق. فيه ظنوب سبيرة. من بات جلا من عمل يده بات مغفورا لها. وقفت على اخوان نا الناقاتين والشتاكين والحرفين بيضحى بيعاني ببنينا الشاحته عشر 11 ساعة ويروح لا لو الله ده. وهو يتقاضى المبلغ اللي بياخده بيشتغل في الشغل اللي بيعمله ويتقاضى المرتب الشهريه اللي بياخدها وما ياخدش ده الشغل على شغله مش وقت هنا وبنشر هنا, وبنشر هنا, وبنشر هنا ايوه جينا بكرة. جينا بكرة. من سنة بكره لا اتفق لها جميعا كل منها اتفق لها المحامي العارف اللي جانا في الصال واللي بتاع مخدرات. يروح يترفع عليه واحد اغضبت واحدة إذن ذا وحد يترفع عن ذا كم؟ إذن محاذة يجيله قال هم يأخوا بيال ذا حطوا بجيبه إذن عن ايه هل عن ايه؟ عن واحد مرتكب جريمة لو كان هذا قد ارتكبها في ذنك كنت تدفع عنه؟ خلال الله اللي بدافع عن واحد بتاع مقدراه اللي بيدافع عن واحدة بمبدوع اللي اللي بقولها في تابوليس الأذاب كيف هذا المحامي يقول إنني أخذ الشرف إجاية الأبضاء أكثر من قراء بعضهم بالنسب ويلوث شرفنا في الصد العظيمه ويعمل عمليات غريبة ومريضه من الاشهاب الى غيره كلنا تأمين ونفأ لله السلام كيف يلقى رب العباد سبحانه وماذا يقول الله كما يقول له في العلم الذي علمتك اياه هكذا وكل من كل من الناس يبقى الله رب العالمين ونبقى ايجابيين في المجتمع بتاعه لو يقول لك بسعادة بصورة الله كعمل افضل للاخر او الاخر ايوه اذا اطلحنا اخرتنا فلح اطلتنا دوليانا لو طلحنا الدين فلطلح الدنيا نحن نطلح الدنيا من غير دين ما انفعش ها لكن من ارادا اطلح فلي افضل امر الاخرة اولا امر الجيل اولا امر ماذا الله اولا ربنا رحم الله الى كل الدنيا اللي احنا دين انتوحد الله لا إله إلا الله القلب الثقيل ضعفت ابوابه سقوط دخل الشيطان حش فيه لو لحقت ينطفق لان المعاصي بتعمل في القلب نقطه دوله لو لحقت منطقه برضتك المثل عامله زي الحلة اللي بتطبخ في فيها الست بتاعتها الحلقه لو الست خرجت اللي فيها. ومثلتها على طول تاخد ثلاثة فيها. لو ثبتها ومثلتها جنب طوب المية او طوب الحلفية ثلاثة عقليان. بقى الاسم تعمل ايه تجد وتنشف وتمسك في ايه? في اعر الحلة وفي جدر الحلة. خلي بلاك كده تفتلت نصفها تسهلها ما بقلوبة. او دي زي الزنوب بالفضل. الزنوب تخفيها اول ما أول. من أطفحه أمسى ولسانه ربهم بذكر الله أطفحه أمسى وليس عليهم خطيئا تقضى للتطعان الله الظنوب وراء العباة الظنوب وراء العباة لغيثنا والعياد بلاء القلب يسوط إذا سوط القلب مات مات متوحد من لا يموت لما القلب يسوط خلاص مات بقى من القلب مات اتت عن قلبك في مواطن ثلاثه في الصلاه وفي مجلس العلم وعند قراءه القران او سماعه فان لم تجده يعني ما لقيتش قلبك في الحالات الثلاثه دول لا في مجلس العلم ما قلبك كده قريب من الله ولا في سبحان الله العظيم عند قراءة القرآن قراءه او سماع ولا سبحان الله العظيم عند الصلاة وفي الصلاة. ما ليس القلب كده؟ يعني قريب من الله ومفرد بالله عز وجل سبحان العظيم. الله العظيم. يبقى سبحان العظيم. لك عن خلق فإن خلق فإن خلق خلق الله العظيم افقى زكا عن قلب فإنك الزكا قد نات. والعاج بالله. طيب. هل القلب الميت له امل في العلاج والله لا. له امل. في امل. ايه الامل? الله عز وجل. هذا يعني يجعل دائما لباب الامل مفتوحا. ولا يغلق باب الامل على احد. اغلقت باب الامل على احد. انما باب الامل موجود دائما لان كل كلما يعني طرق باب الله لن وره ادلا مغلقا وانما باب الله مفتوح ليلا نهار. الموضوع بقول له افعل قلب. لو كان قلب سليم او كان تقيم ودست الدور او ميض وفحيض وبقى مريض بسيط وبعد ما بدأوا العسابين عندئذ يسلم لك لسانك. فلما ابو ذر عيور الرجل بامه قال الرسول يا ابا ذر يرتبوا بامه انك امرء فيك جانلية. فيك جاهلية بيتك فيه اقتصاد الجاهلية اللي هي ايه ربا يقولوا لا يظهر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء حتى ان يكونوا خيرا منهم ولا تدمزوا انفسكم ولا تنابزوا في الالفاع ليه لان التنابز صار صفة والكلام صار صفة لنا وانا اعرف ليه رجاء كبير كبير كبير بالذات اخوانا الرجال ان اللي كان يتمسك عن اعراض الناس انا طبعا تعبت من عاصفتنا كثيرا لسنوات طويله مافيش فايده انا خلينا بقى ايه الامر الفاصل طبعا فيهم فيهن خايط في بعضهم لكن الغالبيه هم اسمعوا لماذا الكلام يتقل. وليه نقل لا يسالني وليش ولي الكلام عن بعض لما نمسك المسله لماذا لا نمسك ازمتنا هو ربنا الدنس لفتين دول ليش لكن ما حد يدخل ادخل في واحد يتكلم لا اراضي طبعا انا اتكلم كده اعمل على بطوات زي حرفة القلب لا. ربنا جعل حركة قلبك لا اقراضية. جعل حركة المعبة لا اقراضية. لكن جعل حركة سبس كليسان يا جارحة ربنا احبق عليها جعلها اقراضية. تقدر تقفل جوءة ما تكلمس. وتقدر تتكلم. ولذلك كل كلام ابن آدم علوهي لا لا. الا ثلاثة. يعني كل كلامك موضوع في ميزان سيئاتك اللي كانت حلاسة. عالما او متعلما او ذاكرا لله. بعد كده كله في ميزان سيئات. ايه حبارة بيضاء. اه? يعني ما اتفكرت ان دي كلمه بضيء. ان ربيب ما يعصبه من قول انه احنا ايه? لا لديه رقيب عديد. سبحان الله. لما نعد له معك ربنا ايه? العديد سفال يعدل. يعجل واحدة بواحدة. أخطوه الله ونسوه ستوحدوه يا ربنا أصبح علينا من أربعين وستين من نحن ننسى لا ألم تحز ننسى أريد أن أحوه إن العبد يجب أن يمسك لسانه وأن يعوج لسانه على الخير من من, من كان متكلما فليقل خير أو إيه او أولياء عاجب السيدة عائشة لأبي باقرى بيها هتكوننا بنعيسنه كلام دنياوي في تتكسك الناس اليوم لكن في كلام الاخيرة ما شاء الله لأخوة سيلا بالله وكان يمسك رسالة ويقول هذا هو الذي أوراد اللي موارد السهلكة شو انت باقر تخذ بها اربع خذ المدرم على جئيه سبحان الله شو انت بتتكلم عليها جئيه انت مالك اخبار الناس مثل في القرآن يعني لا اخبار الناس اخبارها تجيب اخبار عنديهم دع كل انسان في مصيبته وفي بليته انت عارف مناظر سامه ان انت عارف النفوس مطويه او البيوت مغلقه على ماذا النفوس ذا ايه من جوه انت عارف واحد يبتسم اللبس انت عارف ليه ها سبحان الله لما قال يعني لا تظنه رقي فرحا فالطير يرقب مذبوحا من الالم لما الفراغ بيذبح الفرخه الفرخه بتغريد بطوله انت بتراكره انت المكره فرحانه اقول اللي يرقص ده اقول اللي بتشوفه انه هو يعني راقص او خطوط او, أو ملتجم فكره انه هو يعني ما ديش بعد ابدا ابدا لا اله الا الله ده سبحان الله. ربنا في داخله ابتلاءات شجلة وكل الناس عندها ابتلاءات معينة كذا اكبر بلاء الثلينة بين جميعا هو الوطن تغير ان يهنزل الله انا بحاجة انا افتلاء كده الله مش تشجع عراف شواله خمر مباحة. ولا ايه؟ مش خمره مباح ولا لا مش خمر مباح ولا مباح مش الزنا مباح مباح في ناس في الخروب بتقول ان اذا وقع ذكر الانثى برضاها فليس هناك جريمه ده مباح ولا مباح ها. ها الكلام ده يبقى يبقى حقيقي الله الشيخ شرقه احد علماء طن ايام ما كان كان فيك خارس بجول مصر والحبثة زي ما ناخدوه إثنائيس اللي هو مجوز بناته خرب الخزانة تمام؟ فأكد شريف باكة بريد باكة اللي كانت تتكفير بتاعه أنا شريف الحكامات ال... هذي كان الحكام اللي عبلي كانوا بيعملوا ان الهجائب وقت ما بقى جيت في مصر ينهاجب للحبثة فالله العبلي كانوا بيقولوا لما فيك مصر ينهاجب قال والله كانوا يجيبوا العلماء مثل الأفضل يحضوا عند القبلة القديمة ويفتحوا صحيح البخاري يقولون كله ربنا يجيبوا من أفضل. صراح الخبيروي العلماء في الأفضل. قالوا اعيكم تقردوا من قبلة كده وتفتحوا صحيح البخاري وتجروا ايه? هجيب صحيح البخاري كلها عشان يعني ربنا يجيبوا الفرق. خلقوا قراء. أخطار جاية برضو الجيش المصري راح الخلي وراح لوم هل إما أن هذا لوك البخاري ولا أحاديث البخاري وإما أنكم ليسوا من السلف الصالح الذين يستجيب الله له ابعوا راح تكسين الشيخ الشرطورة رقمي عليه بقى. قال يا رجل البخاري هو البخاري وأحاديث الرسول هي أحاديث الرسول ونحن الذين ننقل الاحاديث الى عامه الناس والى امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم تحكموا بما انزل الله فاعقوا صلحاؤكم فلا نستجيب لهم وان حكمت بغير ما انزل الله فكيف يستجيب لنا ربنا؟ هتجد نفسك تنزل روحك ازاي؟ مش كده اه كلها يجيب ببيخ نظر المسلم يشوف حرمات الله لو تلاقي واحدة مكع ريانة أول في الجامعة والاختراف في المدرسة كل هذا أو كل هذه الاتلاعات ببيخ النظر المسلمين لا يجاهد أنك تقوم في عرف المسلم يتخدم عليه والسدك يحوضة يعملوا مجال التعلم يتحقن عنوان مجال التعلم ولكنهم ما عادين يجيبوا سيد الزيد وعليه ونصف الحيم لا ليس هذا من الإسلام بشيء إنا من نمسك ألف متنى فنحن على حافة الهوية لكن نضرب نفسنا أنا عايز واحد يردع جديد وليس والألم تتخل بجات منام تحتين بجة امسكتان وبطرة يقول إن شاء الله ثلاث ساعات وبعد كده أربع ساعات إلا ما كان خيرا فأنا نتكلني لما تسمع واحد يردعوا الهوية تقول فأنا هكذا نضرب نفسنا نغير نفسنا على هذا سوف نصل إلى أن نكون من الذاكرين لله والذاكرات كذلك الله خيرا مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقتردوك التكافل بالاجتماع على النقبات اللي بتعملها لا استريح لها لأن الثورة هو الثورة الثورة لا تستكافل الثورة على يقول الاخوة السلفيون إن صدق الله العظيم عندما يقول والإنسان عندما ينتهي من قراءته القرآن هي يبيضع وأن إذا قرأ أحد القرآن وبدأ في أي مكان من الثورة ما عدا أولها لا يقول بالتلاب رحمد رحيم وإذا قال إنها يبيضع انا التفضل في ايراح الاجابه هو جميل انا تروح لطبيب وييديك دواء فيصل فيصل قول له انا عايز اعرف التركيبه الاساسيه بتاع الدواء دي والاسم العلمي بتاع الدواء وعايز قيمه كل مركب واثره ومسؤوله والمركب ده جاي منين بالظبط هاعطيك الروشتة ديمو كل واحد يقول لك والدليل هيبقى دليل بامانه الكلام لو نقول لك مستند ان شاء الله بلا دليل مجرد يعني شف انك تتكلم على الدليل لكن اه ها. اولا كلمة الاخوه السلفيون دي كلمة صغيره طبعا نتمنى ان نكون جميعا من ايه من محبي السلف يا ريت كلنا نبقى سلفيين ومحبين لايه السلف اولا هناك اراء حقيقه تخير من يقول صدق الله العظيم في اخر القراءه بدعه لانه لم يثبت سبوله صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قالها وفي اراء اخرى تقول انني افصل بين كلام الخالق وكلام المخلوق. لانه ثبت عن بعض الصحابة انه كان اذا قرأ القرآن يقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم وانا على جابكم من الشاهدين. ولك ان تأخذ بهذا. ولك ان تأخذ بذلك. ولكن اخواننا في كسرة والمسك في الدباح. وفي بورما. وفي والمسلمين في اندونيسيا نفرت الكنيسة البابا البابابول في التكيكان عشرين مليون مسلم من احوالنا المسلمين في اندونيسيا والاخر أن دعناه عن ان انت الله العظيم ولا لا امش وليس في ولا اله الا الله عشان بوش تغير في الانتخابات حاجة يضرب اخوالنا المسلمين في العراق عشان شاعره اتراضع تنين بحس الانتخابات نفهار الله عن حلصة احوالهم جدعة ونضرب حاهم لو احنا بقى نضرب الشجفين والشجفين يقول الله تقوا الله في السائل تعالوا يا روس اقامه يجب ان تغلبوا وسن السجاير احمد رحيم انك تدخل النار بالله من الشيطان الرجيم وكذبت عن بعض العلماء اللي كان يجهر يجهر بالبسملة والبعض الاخر كان ليجهر بالبسملة وكذب من الاول الصورة يجوزك, يجوزك ان تبتأ بالبسملة او لا تبتأ بالبسملة ولا تفتحها برضو اختلف العلماء فيها هل بها ولا في علوم القرآن وعلوم القرآن سبحانه بدينا متسبشش يعني واحد يضيع وقته فيكم ويسال وكل الاشياء اللي من هذه العينه بصدق وتصير برداله عند الناس يعني الناس كانت قبل اجابه السؤال احسن من بعد اجابه السؤال صح والله صح انا مثلا لب... يعني بس كده كمل برداله لكن احنا لازم نختب الطلب صوت ولا صوت كلهم بصوت الاوروبيين والامريكان انتهوا على شيء واحد على انتهاء من الاسلام بعد دخول سنه رجولاً يتفعوا نور الله لأقوام الله وتموا نوري ولا كان يتكثروا لكن إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارد الزئاب التجار لما نختار جهنة هالرعاة يختار دمارا اتجيب هو بي أفضل ليه؟ اتجيب هاجم نسأل كيف ننصر الإسلام كيف نعود للإسلام كيف نجعل المسلمين إلى الإسلام في ظروبهم للإسلام بصورة كيف لا يظن المسلمين يتكففون القاعدة كما تكففها الفقير؟ حرمه كان هارون رشيد يبص على ابتحاره لا امطري او لا بمطري سوف ياتيني خراجك لما نخفوره بتعملك الروم على هارون رشيد يقول له يا هارون سوف من لك اقوله ابويه عندك واخره عندي وليس لك على حرمي لا ترديديه اما ان تدفع الجزية وان تسحب جيوشك من على حدود الروم واما سوف ترى عارف حروم فيه بعض يقول لو معد دلوقتي واحد من بتاع امريكا اللي اي حد في اي دولة اسلامية جاب جا كده اقول له ارعاك مولانا دموت دي ايه؟ اموت سبحان الله لكن لا ماذا قال له انه من امير المؤمنين هارو الرشيد الرسيس شك؟ الى مخفور كيف الروم اما بعد كإن الجواد ما تراه لنا تسمع الجواد هو بتسمع بعد أسهل اليوم كانت تبقى أسهل الروم بجيس الموحدين، جيس المسلمين، جيش المسلمين، جيس المسلمين أهلا لنا وضع للتالك إلى تالك لأن ما ترسموها بشفات الأمور إن الله يأكبر من الأمور أعاليها ويأكبره تفساسها وشكر الله لكم وقوموا لفرق الأشياء الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله مع تحيات أدوانكم بشركة أهل سنة للطوطيات والمرياج بالقاهرة والاسكندريه والسويس والمنصوره وجميع دول العالم